وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ثم إ ل ي مرجعكم ف أ ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون هذه ا ل آ ي ا ت البيانات من س و ر ة لغمان ا ل آ يطلع طاشر و ل آ يربع طاشر و ل آ يخمس طاشر و ب م ن ا س ب ة هذه ا ل آ ي ا ت في موضوع ا ل ح ق ي ق ة جديد وغريب و إ ن كان ب ا ل ن س ب ة لينا ما غريب ل أ ن ط ب ي ع ة دعوتنا كذا هناك بعضا من الشباب من شباب الهوسه غربلغاش ا من الله سبحانه وتعالى عليهم بفهم الكتاب و ا ل س ن ة ولذلك أ ع ل ن و ه ا وخرجوا عن طريق ا ل آ ب ا ء اللي هو ط ر ي ق ة ا ل ت ج ا ن ي ة بعد ك د ه هذا الشباب لا دا م ع ا ن ا ة ك ث ي ر ة جدا من أ ب ه ا ت في داخل ا ل م ن ط ق ة و أ خ ي ر ا عملوا معاهم مجهود كبير جدا عشان يتخلوا عن ايه عن هذه ا ل ط ر ي ق ة اللي هي ط ر ي ق ة الكتاب و ا ل س ن ة و ي ع و د م ر ة أ خ ر ى إ ل ى ط ر ي ق ة ا ل ت ج ا ن ي ة ولكن ا ل أ و ل ا د حاججوهم بالعلم و أ خ ي ر ا بعد انتصر عليهم علميا ا ل ن ت ي ج ة حصل إ ن ه طردوهم والطرد جاء بخطاب الخطاب طبعا ج ا ء م ن أ ب واحد و في ا ل أ و ل ا د وهذا نص الخطاب باسمك اللهم إ ل ى محمد م ج م ا د ي ن أ ح م د إ س م ا ع ي ل رضوان مالك ع ا ل ك ر ي م ادم يعقوب عليكم من الله ما تستحقونه وعاملكم الله بما هو أ ه ل ه وبعد ظهر لنا جليا مما لا يدع مجالا للشك ب أ ن ك م تمسكتم بمذهب أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ا ل خ م س ي ة وعليه أ ح ي ط ك م علما ب أ ن ن ا لا نتعامل معكم لا في السراء ولا الضراء ل أ ن ن ا جلسنا معكم مرتين ولكن بدون جدوى لم يتغير موقفكم بل زاد الطين بله و إ ن ن ا في هذا الصدد سنتخذ موقفا صلبا نحوكم إ ن شاء الله ملحوظة أحمد إسماعيل أن والمفتاح وجميع المستندات يوم خمسة وتسعمائة وتمانين أربعمائة ملحوظة ترسل لي الجنسية والبطاقة التي الخطاب ألف سبعة أربعة شوال ألف وسبعة سبعة أربعة أن أخرى تخصني حاولنا الاتصال مع رضوان وعبدالكريم رفضوا مقابلتنا أ ر ج و ان تعرفهم ب أ ن يحضروا ل أ خ ذ جميع عفشهم ويرحلوا معكم وأخيرا هؤلاء الشباب طردوا من إيه؟ من غرب الجاش من بيوتهم مستوان السنوي والشباب والسنة وأخيرا طردوا الحقيقة في العالي عليهم في غرب هؤلاء الشباب الجائش طبعا هذا الشباب الله الكتاب سكنوا باند كله بفهم ومش من من من و ا ل ع م ل ي ة دي الحقيقه ع م ل ي ة م ه م ة جدا ا ن ه الناس مفروض يفهموها لان الله سبحانه وتعالى بين ا ن ه بتحصل هذه الاشياء من الاباء لكن لا بد لمن تحصل هذه الاشياء العلاج ليها كيف لا بد الناس يعرفوا ا ن ه الاشياء ج ل ب من سبحانه وتعالى وضع ع لها ي علاج اولا الخطاب الحقيقة ما عايز ان اخشوا لانه دي طبيعة بتاعتهم لكن الشي المؤسف لكن الخطاب طبيعة بعد اتبعتم حق كثير دي ما هذا في تمسكتم بمذهب أ ن ص ا ر ا ل س ن ة بدل ما يقول لهم المحمديه قال لهم الخامسيه ودا ا ل ح ق ي ق ة عدم أ م ا ن ة ل أ ن هذه ه ا ل ج م ا ع ة اسمها أ ن ص ا ر ا ل س ن ة المحمديه نحن انا ناصر الطريق الجبان محمد صلى الله عليه وسلم كان من الواجب عليه ان يذكر هذا الكلام واسم معروف ومعلوان وظاهر لكن هو ك ل م ة الخامسيه دي عايز إ ي ه يقلل من مكان ة ا ل ج م ا ع ة عشان يوريكم انو يجب بمذهب خامس ودي يدل على جهلهم ه و ذ ا ت ه م ا في م ذ ح ب رابع و م ذ ح ب خامس و م ذ ح ب سادس كلها م ز ا ه ب الناس ما ق د ي ن ف ه م ه عن ا ل م ذ ح ب شنو عشان كده ده ما ح ب يكون بهذه التيفيه اما كونهم يطردوهم هذه اشياء ب ا ل ن س ب ة لنا ط ب ي ع ي ة ل أ ن الطرد دي وارد وارد من كل أ ب و منحرف ع ق ي د ة ف ا س د ة إ ذ ا كان و ل د يعتقد ع ق ي د ة س ل ي م ة يطرده و ا ل ق ر آ ن مليء بهذه ا ل أ ش ي ا ء في الوقت لأنه واجب ا ل أ ب الرحيم أ و ل قبل كل حساب يعلم ولد ا ل ع ق ي د ة ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى حكى لينا ق ص ة لغمان حكاها عشان يكون درس ل ل آ ب ا ء أ و ل شيء يجب على كل أ ب قبل كل شيء ع ل م ولدك ا ل ع ق ي د ة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ا ت قال وإذ وهو غال لغمان يبني وهو يا ابني لا تشرك بالله لا يبني يعزه بالله تشرك إ ن الشرك لظلم عظيم و ط ر ي ق ة ا ل ت ج ا ن ي ة والطرق ا ل ص و ف ي ة هذا هو باب الشرك أ ص ل الشرك ما دخل على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ا من هذا الباب باب العقائد ا ل ف ا س د ة باب ا ل ت ج ا ن ي ة و ا ل ق ا د ر ي ة و ا ل خ ا ت م ي ة و ا ل ب ر ه ا ن ي ة لماذا ت ج س م و ا احزاب ل أ ن ه م أ ش ر ق و ا بالله سبحانه وتعالى في عباداتهم واتخذوا أ و ل ي ا ء من دون الله سبحانه وتعالى دا باب الشرك ودلي أ ص د ك ا ن أ س ا س ا ا ل آ ب ا ء حظو ا يمنع اولادهم ل أ ن هذا الباب يخلد في النار و ا ل أ د ل ة بعد ش و ي ة إ ن شاء الله تجدوها كلها فربنا سبحانه وتعالي ولانه واذ غالى الغمان لابنه وهو يعظه أ و ل ش ي ء ق ا ل لشنو ه ا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم والشرك جفشه ن المشركين ما غالوا الله اثنين المشركين عبد و الله ا سبحانه وتعالى وعبد و ا غير الله شرك في العبادات شركه في الاعتقاد شركه في الاتباع شركه في اتخاذ اولياء من دون الله سبحانه وتعالى وذا التصوف, التصوف فضغة هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ل ي نبذها و هؤلاء الاولاد مش عن جهل عن علم و ط ب ي ع ة العلم كده اي انسان حيتعلم حيتخارج من الطرق ده بس العلم الشرطي انك تتعلم الكتاب و ا ل س ن ة تفهم كلام الله كلام رسول الله مستحيل ت ب ا ر ل ك ت ا ن ي اي ط ر ي ق ة ل ا ن ط ر ي ق ة محمد صلى الله عليه وسلم تكفيه الطريقه الجبل محمد ك ف ا ي ة لكن كل الناس ا ل آ ن منتمين الى هذه ا ل ط ر و ب الجهل أ و ل فيهم ناس كبار الكبار دهل عندهم م ن ف ع ة يعني غ ي ا د ا ت الطرق ده عندهم م ن ف ع ة م ا د ي ة ولذلك ما بيتخلوا منا أ م ا ا ل أ غ ل ب ي ة الساحره الجهل الساهم إ ل ى هذا الموضوع جهل ل أ ن الكلام الجاف الطرق لو هم بيعملوا ميزان من داخل ا ل ق ر آ ن ويبلو ا ل ق ر آ ن ويعملوا له م غ ا ر ن ة لما جاء في ا ل كتاب الطرق ديه كان مرض كله م ولذلك هكذا العلم كل ما جاء ل م الناس مرض و ا ل آ ن الناس اللي انضموا إ ل ى ج م ا ع ة انصار السنه ا ل م ع م د ي ة كانوا متطردين لكن السبب ا ل ج ا ك ن هنا شنو ل أ ن ه علم يتعلموا الكتاب و ا ل س ن ة ولذلك خرجوا كل ما ك ن و ا متطردين كل واحد كان عنده ط ر ي ق ة لكن بمجرد ما عرفنا ا ل آ ي ا ت وعرفنا الاحاديث أرجنا ع ن ا ل ط ك م تتقون ا لعلكم ي ت ق و ن لعلكم س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ك م ت ت ق أ ن هذا لعلكم تتقون ل ع ل ا م ت ت ق و ا ل س ب ل فتفرغ ب ك م عن س ب ي ل ه ذ ل ك م ت ت ق به لعلكم تتقون ل ع ل ن ا ن ت ق و ا ل ل ه سبحانه و ت ع ا ل ى ب ا ل ر ج و ع إ ل ى ا ل ك م تتقون لعلكم تتقون لعلكم ت ت ه و ن لعلكم تتقون لعلكم ة ت ق و ن لعلكم تتقون لعلكم توصيه لغمان يدرس عقيدة الشرك ويجب ع ش ا ن خ ر أ ن ان ه م الشلم ا ل مش يعلم ة أولادة ولاح تجملهم ما كفاية ده كسرهم ا ا ل د ي ن ن و ر ب ا س ب ح ا ن ه و ت ع اي ل لما جاب القصة بتاعت لغمان ى جاب بتاعة د عشان يكون درس. أول ربنا قال غال يكون أول وإذ درس ل موعظه ا ن لابنه ه و ي جاءت ب أن يعلم ل آ ب ا أي موعظ ا من الاب للابن معناها م و ع ظ ة م ب ر ا ة من كل عيب ل أ ن ا ل أ ب يحب م ص ل ح ة ولده يحب م ص ل ح ة أ و ل ا د ه و ا ل آ ب ا ء يا بني و لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم لا في شرب الله لا في عبادتك ولا في ا ع ت غ ا د ك ولا في اتباعك بابا ل ش ر ك د ع ي فيه معرفه حقيقيه وتحدثنا فيه كثير في المنبر د ا ب أ و ل و ص ي ة إ ن الشرك لظلم عظيم بعد كذا ربنا قال ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه صحيح لفوصه من الله سبحانه وتعالى الوالدين عندهم حروب وصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حملته أ م ه وهنا على وهن وفي صاله في عامين أ ن ش ك ر لي ولوالديك إ ل ي المصير ما في شك إ ن ه جاءت تعليمات من الله سبحانه وتعالى في حقوق الوالدين والوالدين لهم أ ه م ي ة ك ب ي ر ة جدا ب ع ض الله سبحانه وتعالى في تربيه ة عملية الأففال ل أن ودي يجب يشكر ي ع ا يعني يجب معناها يطيعوا ل ا ن ي ط ي ع و ا ا ل د تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ي إياه ن إحسانا ه كما تبارك ربك قال وتعالى ألا إلا وغضى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تغلهما اف ولا تنهرهما وغلهما قولا كريما و ا غ ف ض لهما جناح ا ل ز من الرحمه وارحمهما رب كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا شكور ربنا سبحانه وتعالى اداه الوالدين ويجب على الابناء ان يطيعوا والدينهم والله سبحانه وتعالى عندما غال في هذه الايه ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه اللي هم ا ل أ م و أ ب و بعدين قال حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين فصاله معناها بعد ما ا ل و ض و ر الرضاعه ممكن ت أ خ ذ سنتين وتنتهي وربنا قال والوالدات يرضعن أ و ل ا د ه ن حولين كاملين لمن أ ر ا د أ ن يتم الرضاعه يعني ا ل ل قادر من تممت الرضاعه ممكن يرضعوهم سنتين لكن هؤلاء الوالدين إ ذ ا أ ص ب ح و ا مشركين في عقائدهم مشركين في اتباعهم مشركين في عباداتهم هل تجوز ا ل ط ا ع ة بتاعتهم لا ربنا قالوا يا ج ا ه ذ ا ت ه على أ ن ت ش ر ك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ثم إ ل ي مرجعكم ف أ ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون ويذكر في نزول هذه ا ل آ ي ة ح ا د ث ة حادثه كان سببها نزول ا ل آ ي ة قال سعد كنت رضيا بارا بايه بامي فلما أ س ل م ت قالت يا سعد ماذا الذي أ ر ا ك قد أ ح د ث ت لتدعون دينك هذا أ و لا اكل ولا أ ش ر ب حتى أموت يسيب اموت ل الجيد سأعمل لا أكل لا أشرب لغاية د ي يا ن أنا ما أصوم أشرب سعد قال شنو ب ع وقالت له فيغالي كاتل أمه ع بعدين ن ي يقول كتل أ م ه فقلت لا تفعلي فمكست ع د ة أ ي ا م حتى جهدت جهدا شديدا أ خ ذ ت ل ي أ ر ب ع ه خ م س ة يوم تعبت تعب شديد فقلت يا أ م ه والله لو كانت لك م ئ ة نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني ف إ ذ ا شئت فكلي و إ ن شئت لا ت أ ك ل ه ع ل ي كيفي لو عندك م ئ ة نفس تمرق و ا ح د ة و ر ا و ا ح د ة أ ن ا ما ح اترك الدين دايما ي ع ة عايز أ ك ل اوكلي بعد ك د ه أ ك ل ت بسبب نزول ا ل آ ي ة ل ي ه ل أ ن ه اعتنق ا ل إ س ل ا م وهي م ر ة م ش ر ك ة ولذلك ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي يعتنق هذه ا ل ع ق ي د ة مهما أ ب و ك و أ م ك يغلظ ومهما ي غ ل عليك ومهما يطردوك لا يمكن أ ب د ا أ ن ترجع من هذه العقيده ة ل ي ل أ ن العقيده تدخلك الناس إ ذ ا ك اعتقدت ن ا ع ق ي د ة أ م ك و أ ب و ك دي توديك جهنم خالدين فيها أ ب د ا بعد كده أ م ك ما تنفعك أ ب و ك ما ينفعك وعشان الناس ما يتعللوا ب ط ا ع ة الوالدين في ا ل ع ق ي د ة لا يمكن ل أ ي إ ن س ا ن يطيع والدين في ع ق ي د ة فيها م ع ص ي ة لله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق ومن أ ك ب ر المعاصي الشرك بالله عشان كده هؤلاء ا ل أ و ل ا د أ ب ه ا ت ه م قاموا عليهم أ ب ه ا ت ه م مش و ق ف عند هذا الخطاب عملوا اجتماع في غرب القاش وفي ب مطروبين بالرحمة السبب ع لعنوهم لعنوهم معناها ملعونين الموضوع موضوع عشان ع د كده محمدية وده جدا تكلوا إنهم الله ليه السبب شنو؟ لأنهم مهم تحولوا لأنصار شنو من تجانية صنة ي ر و الأولاد ا الناس عشان كده هؤلاء الأولاد الآن كده غد ج و و ز المسجد يكونوا معنا هنا في, الم... في... في وفعلا هم بعد كده طوالي بعد طوالي بعدما ذ ل م الكلام د فاتوا منهم وانتموا إ ل ى ا ل ج م ا ع ة وهذا الانتماء يجب أ ن يعلم الناس هو انتماء شرعي بنص ا ل ق ر آ ن بنص ا ل ق ر آ ن د ي ن انتماء شرعي جمشوين بعد كذا ن ب ز و ه م ليه ل أ ن ه م تمسكوا بكتاب الله و س ن ة رسول الله ولذلك ج ا ت ا ل آ ي ا ت ص ح ي ح ة و ص ر ي ح ة وربنا قال و إ ن ج ا ه د ا ك على أ ن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ه انتو يا ج م ا ع ة اللي خرجوكم وطردوكم د ه ل م ص ي ب ه تمشوين اتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي معناه ت م ض م إ ل ى هذه ا ل ج م ا ع ة ا ل ل ي تؤمن بالكتاب و ا ل س ن ة ل أ ن ه بعد كده ديل هم اهلك وديل قبيلتك وديل عشيرتك وديل ج م ا ع ة دي مفروض تتبناهم ت ب ن صحيح بنص القران إلى هذه الجماعة هذه آمنت بهذه ا لان ع ل التوحيد السليمة ت و وعقيدة ربنا ج ع و و ا ليهم ع د كده يجب أ يعلم ل ن ا س ل ايه ن نحن مسؤولين من تربيتهم ومسؤولين من كل شيء ل أ ن أ ص ب ح ا ب ن ا ئ ن ا ن ت ب ن ع ه م بهذه ا ل ع ق ي د ة وربنا سبحانه وتعالى قال لهم اذا أ ه ل ك م بايغوكم في ا ل ع ق ي د ة د ي و و ظ ف و ا معاكم موقف صلب ما تطيعوهم أ ب ع د و ا منهم و أ ن ش و ا منهم و إ ن ض م و ا إ ل ى هذه ا ل ج م ا ع ة و إ ن جاهداك على أ ن ت ش ر ك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا برضو نقول لأبنائنا بالرغم نقول من ده لما ربنا يمن و عليكم ويكون عندكم مال ب ر ض و ع م ل و ن بالمعروف مع انهم م ش ي ك ي ن مع انهم رفضوا الدعوه دعاء الله رفضوا د ع و ة الرسول بالرغم من ذ ل ة الواجب يحتم عليكم انكم تعينون من ن ا ح ي ة م ا د ي ة عاملهم ايه صاحبهما في الدنيا معروفا سواء كان ا ل ل ي ج ي ت ه يحتاج ل ي ك س وتكسير ويحتاج ل ي م ا ل تبيه لامد الشيء ي ف ر ض عليك الاسلام اما في هذه ا ل ع ق ي د ة ما عندهم م ت ا ب ع ة وممكن تعتزلوهم نهائيا يقول الآيات بيلينا أشياء كثيرة جداً. الله سبحانه على لسان نبي الله, حصل حصلت نفس يقول الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إ ب ر ا ه ي م إ ن ه كان صديقا نبيا إ ذ قال ل أ ب ي ه يا أ ب ت ي لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا ي غ ن عنك شيئا يا ابت إ ن ي غ د أ ن ي من العلم ما لم ي أ ت ك فاتبيني ا ت ك صراطا س و ي ة يا أ ب ت لا تعبد الشيطان إ ن الشيطان كان للرحمن ع ص ي ة يا أ ب ت إ ن ي أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أ ر ا غ ب أ ن ت عن آ ل ه ت ه ا إ ب ر ا ه ي م لئن لم تنته ي ل أ ر ج م ن ك واهجرني مليا قال سلام عليك س أ س ت غ ف ر لك ر ب إ ن ه كان بي حفيه واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شريه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بهذا الاسلوب رصص دليل ربنا يقول ا ر س و ل و ذ ك ر اذكر الاشياء دليل واذكر في هذا الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ غالي لابيه مواجهه و ي د ل على كل إ ن س ا ن شاب وحد الله سبحانه وتعالى ان يواجه ابيه واجهه ليه ل أ ن ه ده من بر الوالدين كونت تعرف ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة دي مفروض تواجه بيها أ ب و ك و ت ق و م ب ر ي ت ه بعدين ابوك ده يستجبلها او ما يستجبلها ما مهم لكن انت عرفت ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة دي ت ك ل م و ت ك ل م و ب ا ل أ س ل و ب بتاع إ ب ر ا ه ي م يا أ ب ت ي لما ت ع ب د ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبرع عنك خير يعبد ا ل أ م و ا ت ويعبد الاوثان أ ص ن م ي ع ب ا ل أ و س و ا ل أ و س ا ن معناه ايه هذه القبور وهذه القباب باسم الصالحين يعبدوها ا كل الجهلابين وهذه عباده شركيه وربنا قال لغاء فمن فليعمل ولا يشرك بعبادة ربي كان يشرك انت ت ك و ن ب ر يقول ت ابتي يا تعبد لما لك ان يكون ي هناك اشياء غد ج ن من ي اخرى ل ل ع لان هناك ا ف ي ا ل ء ا خ ر ا ل د ي ن ي ة ي ا ابوي ح ي ا ت ك د ي ك ل ه ا م ا ج ر ت لان رجرت ه ل ا ر ك اشياء اخرى ل ة ا ش غ ل هناك اشياء ل ل ع ا ل ص ح ح ي في ع ل م ا ل د ي ن ا ل ص ح ي و ا ء اخرى و ف ه م الدين كله عشان كده إبراهيم كده ي ق ولقد لي العلم لم علمت يا أبتي إني غجأني يأتيك يا فاتبعني أهديك سوية أمشي معاي أوديك ي ما انت ماذا حاجة صراتا من ر ط ع ل لدخلك إلى ج ن اتينا ن ت م تحت ابراهيم ه فهمه ا والطريق العديل ر إ و إ ب رشدا ا ما الله سبحانه تعالى يقول ولغد آتينا إبراهيم ه فهمه جهل فهمه ي بصريقة صحيحة يقول م عن ورب ر ولغد وكنا به عالمين اذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما التماسيل أنتم التي لها عاكفون هذه قال وجدنا آ ب ا ء ن ا لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م و أ ب ا ؤ ك م في ضلال مبين ق ا ل و أ ج ئ ت ن ا بالحق ي ام ن ت م ن اللاعبين غالبا ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن وأنا وطالله تولوا لأكدن أصنامكم من الشاهدين أصنامكم بعد أن مدرين جزازاً على بعد فجعلهم ذلك إلا إليه لهم لعلهم كبيرا يرجعون قالوا من فعل ه ذ اانت ب ه ت ن إ ه لمن الظالمين قالوا سمعنا ف ن يذكرهم يغال إبراهيم له قالوا فعلت ت و ا بها ى أعين أ لعلهم يشهدون الناس ن قالوا فعلت هذا بالهتنا يا إ ب ر ا ه ي م قال بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه من كانوا ينفغون فرجعوا الى أ ن ف س ه م فقالوا انكم أ ن ت م الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ا هؤلاء ينفغون قال ا ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أ ف ن لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون غالوا ح ر ر و ه وانصروا آ ل ه ت ك م قلنا يا نار كوني بردا وسلام ا على ابراهيم واردوا ا به كيدا فجعناهم الاخسرين لصاصه ي الله سبحانه وتعالى عشان الشباب يكون على بينه وعشان الشباب يعرف ان هذه العقيده ع ر ض مش ل ل ط ر عرضت نبي الله ابراهيم لجنار والله لنا جدا اوفيا جلينت شنو عشان وجه هم بس ولذلك الشباب ا ل ل ي ي ع ت ن ي خازي ا ل ع ق ي د ة يجب أ ن يعرف انها تعرض ت للضرب تعرض ل أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا و ط ب ي ع ة العقيده ة طبيعة دي كذا ج ه و ك م ب ا ل طبيعت ر د ح ج ط ب ي ة بالنسبة لها لكن ص ب ر على ه ذ ا الطرد القبيض ما فيها طاع、عليهم. ما في حاجات دي دي أشياء الناس لأن عليهم لأن تحلت الصحيح تطيعون أنه في زي ذي في هذه ج قرب ا لا ج ش دي ذاته ما ا ك نصدق ن إ ن ا ش ب ا ب يطلع م ن ا لكن الحمد لله الشباب انتشر في العلوم قروا ت ع ل م و ا م ر و ا ك ت ا ر جدا غير ذلك ا تعبدوا الشيطان والطرقة الصوفية دي ل الطرقة الصوفية على المنام أي بتاع الصوفية. من النوم يقول لك الرسول في النوم قال ليس كلهم ه هذه ا عبادة شيطانية بتاع جاءني أجروا بطريقة طريقة صوفية كيف أي يقوم في تكونت من شوفوها وحي في جاء طريقة لان الدين ده اصل ا ك ث م ل الدين ب اصل ا ك ث م ل من زمان في ح ي ا ة الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق ا ل ص و ف ي ة طرق ج د ي د ة كلها حتى ا ل ت ج ا ن ي ة دي ذاتها ما تمتلكه ا ل ف م ي ا ن ه ا الناس、لي. ربنا سبحانه وتعالى الدين بتاعه اكمل ب ل ا ه وما خلاه لحد الناس ي يتمتموا ربنا ق ا ل ل ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم في ح ي ا ة اليوم اكملت لكم دينكم و ا ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت ا لكم الاسلام دينا دين ا ل إ س ل ا م مكتمل ب ص ل ا ة وصيام ب و ب أ و ر ا د ه و أ ذ ك ا ر وكل ب شيء اكتمل نهائيا في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا اللي ثاني هو واحد يجي و... وكلهم كده. راجعوا دي. راجعوا عشان راجعوا راجعوا الطلب الصوفية الطريقة دي فيها الكذب أكثر、البجانية. أحمد ودرس شعر أخوانه、كله. ق ا ل و ا نحن ا جان الرسول ا في النوم جان الرسول ا في النوم هو ق ا ل ل انا ا ل رسول جانبس ي عيان بيا لكان ي هناك صحراء سيناء لقد حيطوا واردوا معه ا وعدل ب ن ف ل ا ل طريق ا ل ت ع الموضوع دي في كتب ان شاء الله بشيل لكم ب ع ط شويش ة انتقلوا ا ل كتب دي وتدرسوها دراسه حيحه وتشوفوا اباطيل ا ل ت ج ا ن ي ة من اخطر الطرق ط ر ي ق ة ا ل ت ج ا ن ي ة دي وان كانت ع ن ق و ه ا كل ه ناس في ل ق غير اختنا ناس السنغال ونيجيريا وكثير من الناس اعتنقوا هذه ا ل ط ر ي ق ة لكن السبب شلو ا على ت ن ق و ا به ع جهل اي انسان متطرف تعالوا ى الليلة ناقش في القرآن لنا س ة ب ي ما ع ن د خ ي في ه م ما ف ه م م آية القران يفهم حديث طريقتهم دي طريقة غريب جداً. فيها سيمة صلاة ل ل ف في مرة جهر ا ا ع ي عندهم كتب غريبة والسنه ه ا يقول لك على إنه حتى اتجاني يقول الشاف وساكل يخش ا ل ج ن ة بس الشافو ساكن يخش الجنه طيب الجماعه ديال ل ي ما شافوك الشافو الشافو الشافو لحد ما ايه الايام تقوم ا ل س ا ع ة كل ما يخش ا ل ج ن ة بدون حساب وبدون عقاب كلام كتير جدا ولذلك هذه الطرق و ض ع ت كذا ي واحد يقول الطرق السوفييت ا ل فتكير طرق ا س م ه ا هي طرق وكل طريقه ما تقبل ا ل ث ا ن ي ة وفي موضوع هنا حابه ا ت ر ا ه و ل ك م عشان تشوفو ا ع م ل ي ة الطرق دي في ا ل م ج ل ة بتاعت قد ا س ب و ع ل السوداني ا ج ر ي د ة السوداني اللي جات في يوم الاربعاء واحد وعشرين شوال الموافق سبعتاشر س ت ة سبعه وثمانين جفيها كلام ع جد دجال الصلح بين ا ل أ ن ص ا ر و ا ل ت ج ا ن ي ة حول قراءه راتب ا ل إ م ا م المهدي السوكي عادل كبار تم مؤخرا صلح ا ل أ ن ص ا ر و ا ل ت ج ا ن ي ة بغريه مبروكه جنوب م ن ط ق ة السوكي بعد ان ت أ ز م خلافهم قبل شهرين حول غراءة راتب ء ة ر ا ا ل إ م ا م المهدي وراتب ا ل ت ج ا ن ي ة داخل المسجد القديم معا تازم و التجانية ع ي ن برغات ب ا ا ت ل الموقف ر ا ه عزين برغات البتاهم الشكلة ش أتم د من أداء تغلب عليهم. منع الأنصار من عليهم الظلم منع من ميأة البتاعاتهم الأنصار تجانية الأنصار الشعاية بالشعاية تغلبوا أغلبية أي ي نايته صرح ل ل س و د ا ن ي ذلك مفتش الشؤون ا ل د ي ن ي ة بالسوكي بابكر محمد أ ح م د الياس الذي أ ض ا ف ب أ ن مساعيا ح م ي د ة بزلت على مستوى ر ف ي ع ا خ ت ت م ت ب ز ي ا ر ة المدير ا ل إ غ ل ي م ي للشؤون ا ل د ي ن ي ة و ا ل أ و ق ا ف ب ا ل أ و س ط ب ص ح ب ة علماء أ س ف ر ت عن الصلح ب ط ر ا ب ي اطراف النزاع حيث أ ن ش ئ مصلى ملحقا ل ل أ ن ص ا ر بالمسجد الصلح تم كان ي ف ل الجديم خلاله م س ج د ا ت ي والتجانية دين دين في يبرو و سوى لوراء سوى شغولهم سوى مسجد سوى للأمصار أمصار جدا دا دا شغولهم خلاف لأنه قرآن هناك هناك كان ما كان كان كان ممكن جداً كان حديث حديث معروف م لكن ما دام أ س ك ا ر معمول لكل ج م ا ع ة نظام ا ب ر ا م وكل إ ن س ا ن نظامه ما يتفق مع الثاني حتى ا ل آ ن تجيب كل صفات ص و ف ي ة في س ا ح ة و ا ح د ة ا ل ت ج ا ن ي ة ما يقعد مع ا ل ب ر ه ا ن ي ة ا ل ب ر ه ا ن ي ة ما يقعد مع ا ل خ ا ت م ي ة ا ل خ ا ت م ي ة ما يقعد مع ا ل ج ا د ر ي ة كل حزب بما لديهم فرحون ي دينهم كده الدين دوهم واوراد عين براهم. جات من وين؟ دي جات من هوى. من إنه كل زول بتاعه دي كده جدا عين وين في ليسوا التجانية غريب واي واحد ممكن يرجع إلى الجريدة دي لان من من من انه النظام من النوم براهم هوى بتاعه لهم باسم جماعة المختلفة صمت نظام ممكن كل اسكار الاسكار كل ولذلك اتفرقوا جاتوا جاتوا وجاتوا وقال جاء رسول زول قال الى واحد الله سبحانه وتعالى بين إ ن أ ي ولد شاب ا ت ن ق ا ل ع ق ي د ة دي ا بعد ك د ه ما في داعي لترجع لنظام إلى ابوك وجدنا عليه ا آباءهم ن لا ي ق وجدك ن يهتدون شيئا ولا、يحتدون. الآن واحد و هل لأي ع و الصوفية لنصة طرب ل يقول لهم ه م إخواننا خلوا الطرب ده ي ل ا ت ع ا لقد و ا نمسك ر صلى الله عليه وسلم تعالوا نمسك ت بكتاب الله و س ن ة رسول الله ما ي ف ب ل و ليه انا كان واحد منهم دعانيش ابغى برهاني بعدين ق ب ط ر ي ن ا ما عندي ماني ابغى برهاني لكن لكن يعني ابغى كيف قال يا س م ع انت كان عايز تمشي لالله بدون و ا س ط ة ق ل تلك هي غاليه حسن من عايز ت خ ش ل المدير تخشى كيف بدون وصفه و ترى بدون وصفه و اكتب كمان ا ل ا ر ب ا ت بتاعي و بالرغم من دينك ان سوني كمان اكتب اربحات و اخش بالوصافه و أ د ي ه للمدير بالرغم من دينسان لكن ربنا تخشى لكذا تخشى بالوساطات لك فهم ا ض ر و إ ن أ ص ح ا ب هذه الطرق ا ل ط ر ق كل ه منهم وساطاتهم إ ل ى الله المشايخ ذ ي ل يوصلوهم ل ا ل ه معناه ا الوس... كل شيخ يوصل ي ا جماعه ل ا ل ه وهذا شد تخزون شفعاء ك أ ن ه م داريني ع ل م ا ل ل ه سبحانه وتعالى إ ن ه م ا ممكن ن ص ل ك إ ل ا ب الطريق الله سبحانه وتعالى ي ا أخي أ ن ز ل الكتاب و أ ر س ل رسول وران الطريق ا ا ل ن م شباك ي ي ف لقد كان لكم في رسول الله نسوة حسنة القران ط ر ي بيوصلك اتباع إلى الله ل ا س و ل ل ق ر آ موجود ا ل س ن ة موجود أ م ا ت ب ا ر ي فلان فلان ز ا ت كيف عرفت عنده صله مع الله هي و ز ا ر ة شغال هو معهم في و ز ا ر ة ب كل جهل وجهل ا ل ت ج ا ن ي ة أ ك ب ر ربنا سبحانه وتعالى بيلنا ن و هنا ربنا قال ل ل أ و ل ا د بيّل خطاب واضح و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بما ليس لك به علم فلا ت ط ع ه م ا و صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ه ثم إ ل ي مرجعكم الشباب بيهل و أ ب ا ه ا ت ه م ا ل ل ي تجدونها امام الله ف أ ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون ت ج ا ن ا أ ت ب ل ي وريكتون كل واحد فيكم حيعرف العمل العمل هنا عشان يلاقي ج ز ا ب ه عند الله سبحانه وتعالى بعد كذا ربنا سبحانه وتعالى على لسان إ ب ر ا ه ي م أ ب و ه بعد ما دعا أ ب و ه أ ب و ه قال لشنو غالي وانت عن آ ل ي ا ت ي إ ب ر ا ه ي م لئلا تنتهي ل أ ر ج م ن ك واهجرني م ل ي ا نفس ا ل ع م ل ي ة أ ض ر ب ك و أ ه ج ر ك و أ ر ج م ك وخذك قال سلام عليك س أ س ت غ ف ر لك ربي إ ن ه كان ذي حفيه وهكذا نقول لابنائنا قل لابهاءكم وذي ب بشارة, بشارة لكم يا ا أ ب ن ئ ي كل إنسان مسك إنسان ت ا ا ب و ل سلام ن ربنا ة حيبتح معي ه أكد و يدغي الله عليك له مخرجا و ر ز ق ه من حيث ح ي لا ت س ومن يبتغي الله يجعل له من أ م ر ه يسرا إ ب ر ا ه ي م لمن اعتزل أ ب و ه النتيجه ش ن و الله قال وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب أ و ل ز و ج و ا وبعد ك د ه أ و ل ا د ه كلهم بقوا أ ن ب ي ا ء و ك ل ه جعلنا نبيه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صبغ عليا جعل ه ة ا ل ت و ح ي د ذي ا ل ن ت ي ج ة بتاعته فاصبر على هذه ا ل ع ق ي د ة إ ن شاء الله ا ل ن ت ي ج ة بالنسبة لكم فيها خير كثير جدا ربنا ي ع و د ك م أ ه ل غير أ ه ل ك م د ي ر و ي ع و د ك م أ ز و ا ج و أ و ل ا د وكلهم إ ن شاء الله يكونوا صالحين ل أ ن ا ل أ س ا س بتاع ا ل ص ل ا ح كله مربوط ب ا ل ع ق ي د ة و أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م الحمد لله ابو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لابد ان اشير الى ضلالات الطريقه التجاريه من أ ر ا د أ ن يعرف هذه الضلالات هناك كتب أ ش ي ر لها كتاب ا ل أ و ل اسمه ا ل ت ح ف ة ا ل س ن ي ة بتوضيح ا ل ط ر ي ق ة ا ل ت ج ا ن ي ة ت أ ل ي ف محمد طاهر ميجري البرناوي بوشي نيجيريا محاضر بقسم الدراسات ا ل إ س ل ا م ي ة ج ا م ع ة بيرو ا بكنو نيجيريا ده الف كتاب جميل جدا اسمه التحفه ي الثانيه ولذلك الكتاب موجود أ ي واحد يجي على الكتاب دا عشان يقرا عشان يعرف ا ل ط ر ي ق ة ا ل ت ج ا ن ي ة ا ل دي تكونت كيف وماشي كيف وضعك كيف و م ا ي ج ا ر ب ه ذاته معناه ب س م و س د الفلد م ا ي ج ا ر ب ه معناه رجل عالم, عالم في نيجيريا هناك والرجل دايتحدث حديث طيب جدا جاب كل الضلالات بتاعه م و ن غ د ى نغدبان ى ي على الكتاب و ا ل س ن ة و أ ي ض ا كتاب التجاني د ر ا س ة ل أ ه م عقائد التجانيه على ضوء الكتاب و ا ل س ن ة تاليب علي ابن محمد الدخيل الله الهدية الهادية إلى الطائفة الدكتور محمد سبب هذا كتاب م ا ن أنف برضو ك التجانيه س م ه ا ة برضو ر ممكن ت ق أ و تجاه ل ي الدكتور ه ي الهادية التجانية تأليف ة الطائفة إلى محمد تغيير الدين الهلالي لما ر أ ي ت الشرك ا ل أ ك ب ر عم البلاد بانتشار هذه الطريقه الصوفيه ة وعلى ر أ س ا الطريقة التجانية التي كنت في أ ت ب ا ع ه ا فكرت في نشر كتاب الهديه الهادئه وقد يجوز الكثير ه ي ة الهادية ا ل منكم برا تغيالدين ت ده د ك و بيعمل محاضرة ا هذا من, من الجماعة الكتاب السنة بعد ما شاء المحاضرة بيعملها الفيانية وكان بتحدث ويمجي في الفيانية ويشيء إلى كل الأباطل سأله بعد سأل. ده وكان ويمجي بتحدث على قال فرصاص وقابل الشيخ احمد التجاني زي ما قلت ع ي ا م بيان و أ د ا و ا ل ط ر ي ق ه دي و أ ن ا عندك أ د ل ة انو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كان في م ش ك ل ة بين ا ل ص ح ا ب ة ثلاثه يوم الرسول ما دفنوه وكل واحدين بيقولوا يكون منا ن ا ل أ م ي ر ويكون منا ن الرئيس وكذا الثلاثه يوم دي الرسول ما دام من, من الموت التحت دي عشان يحل م ش ك ل ة أ ص ح ا ب ه دي فكيف يكون قابل الشيخ أ ح م د التجانب ومشاء ل ف ل ه ا ل ط ر ي ق ة دي هل ن تصدق ت كلام زي ذا قد سكتت جابلي المهم كم أ د ل ه ك د ه مكتوب في الكتاب أ خ ي ر ا قال رجعت ل ل ز و ز ا ت ولحت ا منه ا ل ط ر ي ل وترياخي ا ل انا عايز منك جواب في الموضوع ده قال لا يا ياخي أ أ ن ا زادت جواب معندي ا وكانت كلمت الكلام ذا خايف ايه تبون مشاكل بعد ك د ه هو طوالي خرج من ا ل ط ر ي ق ة ا ل ت ج ا ن ي ة و أ ل ف كتاب اسمه الهديه الهاديه ا ل ه د ي الهاديه الهادي كتاب موجود م ت و ف ر اي واحد فيكم ان شاء الله يغتنم هذا الكتاب عشان ايه عشان يكون على بينهم هذه الطرق بارك الله فيكم كلها وحي شيطاني لان الشيطان اراد ان ي ض ل الناس والشيطان عنده طرق ب خ ش ب ه الشيطان ما بيجي يقول الانسان اكفر اصلا يعني الشيطان لما مرق ابونا ادم الى ا ل ج ن ة ما قال لي ادم اوريك الشجره المنعوك ليا قال لي ادم هل ادلك على ش ج ر ة الخل وملك ا لا ل ي ب ل ا شوف الاسلوب د ه ولذلك كل الناس جاءهم وحي شيطاني في النوم والفوا هذه الطرق وخرجوا عن شرع الله ل أ ن شرع الله مش بالمنامات ما م م ك ن ش ر ي ع ة تكون بالمنامات ا ل ش ر ي ع ة دي اكتملت في ح ي ا ة الرسول صلى الله عليه و س ل م و ش ر ي ع ة و ا ض ح ة ا ل ق ر آ ن واضح لكن أ ي شيخ بريد حسن يقول ل ل ق ر آ ن يقول كثير من الناس الطرق يقول ل ه م ا ل ق ر آ ن ده أ ب ع د و ا منه و أ س أ ل و ا اخواننا الكان ل ي و ا في الطرق كان في ا ل ق ر آ ن ي ة أ و ل ما يقرانه يقول ل لا لا لا لا لا لا ب لا لا ي ا لا لا ل ن لا لا لا ل ن لا لا لا لا لا ل ه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل م لا لا لا لا لا لا لا ب ا لا لا لا لا لا لا لا ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول لك الطريق ا ل ت ح ت ي ل ل م ا أقرأ ا ل أ و ل ا د الرسول يجي من الله نحن كنا في ا ل خ ا ت م ي ة فعلا وكنا أ ي ض ا ب يقول لنا أ و ل ما تقوم وتقول المولد ده الرسول بيجي بعدين لما نجي الرسول بنقوم نجيب على حالنا ب نقول مرحبا بالمصطفى يا م س أ ل ة و م س أ ل ة في م س أ ل ه م س أ ل ة م ش ا ر ك ما عند ه أ ي حل و م س أ ل ة ما تفهم منها شيء كلنا كلنا نقول ك د ه وبعدين كوري كوراك شديد جدا لكن لمن جينا ايتنا القران ربنا قال لنا ايها الذين امنوا ل ا ت ر ف ع و ا أ ص و ا ت ك م فوها ص و ت ا ل نبي ولا تشهروا ل ه بل ا قولك ج هل ب ع ض ك م ل ب ع ض أن ت ح ب أ ع م ا ل ك م و أ ن ت م لاتشهرون ا ل ذ ي ن ي غ ض و ن أ صوتهم ا ع ن د ر س و ل ا لا ل ولا ل ذ ي ن ا م ت ح ن الله و ل و ب ه م لترى ل ه م مرتبه غ ف ة ا بعد ما جينه في ه ن ل ق ر آ ن حتى تهنئه امتاحه في جني اوالي و انظروا ما في ا ل و ظ ي ف ة دي ق ا لبيجر ي ا ل وصولي ا ل ص ح ا ب ة بمجلوك هيرجا بابا ي ق ط د ل وزيفه يوم الجمع ي ق ط ع و م اي ف ر ولكن يجب ا ج يكون هناك س افكار ل خ لانه يجب ي ن يكون ق و ل ل ديش أن ت ك ط ا هناك ر ة ظ ي ي ف ة افكار لانه و إ يجب ان الله ع يكون هناك ا م ع ا ه ا ل ص ح ا ب ة يجب ي ا ك ي ف و ي و م و ا ح واحد د ما في واحد شاف في ك ل أ و ه افكار م لو واحد ي م ف ر ل س و ل صلى ا ل ل ه ع ل يجب ه وسلم ب ي ي كيف يجي ج س د ه و ل ا ي ج ي ب ر و ن هناك ر و ل افكار ه تخرج ل و ل ا ا ل جسد بتاعه يقوم من ا ل م د ي ن ة يقعد م ع ك م و ل ا يقعد معاهم ي ج م ا ع ة يقعد م ع كل ج م ا ع يقعد ة م ع كيف م ك لكن ده كل جهل عشان الناس ما عايزين يقولوا ا ل كتاب و ا ل س ن ة عاشوا في هذه ا ل أ و ه ا م أ و ه ا م ك ث ي ر ة جدا بتاعت الكره ا ل ص و ف ي ة دي وكل واحد يقول لك الرسول جاني في النوم قال ليك ذ ا عاد احمد التجاني قال الرسول جاني عيام بيان و أ ل ف ا ل ط ر ي ق ة دي بلا طريقه عشان كل التجاني يقول لك مرت من ا ل ط ر ي ق ة دي خلات تكون كفرت بالله ليه؟ لانه طريقه معلق وطريقه معلق على جهل ا ل آ ن الطياني تجد م س ك ا س ب ح ن ت ق و ل السلام عليكم يا اخينا ما يرد ل أ ن ه من هذا ي و م كذا م ع إنه ر د السلام عليكم س ن ة ورد ا ل فرد ي ت ر ك الفرد لانه ا ل تعلمت ي ا ل ج ا ت ل إنه ك ن مسك ا ل أ و ر ا د ما يسال ما يرد السلام معناها حتى ما يعمل الفرد الفرد من الله سبحانه و ت عالم ى امر بكل جهال جهاله, جهالة عثيم بعد كذا يوم على الناس أن يعرف ربنا قال و ك ذ ل ك ج ع ل ن ا لكل ن ب ي ع دور ش ي ا ط ي ن ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم إ ل ى بعض يخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يذكرون هذه كله من وحي الشياطين والشيطان استحوذ عليهم الشيطان ف أ ن س ا ه م ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون كل ذو وحي الشيطان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وتعالى فاتبعوه تتبعوا وأن مستغيما الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي شرح أول ولا تتبع السبلة فتفرغ بكم عن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم خ ط بيد الشريف قال هذا ص ر ا ه الله وخطه خطو ج ا ن ب ي ة قال وهذه سبل وقال على كل راس طريقه الشيطان ي د ع و ن الشيطان ا وربنا ق ا ل شياطين ا ل إ ن س والجن جاهم ء وحيا ل ش ي ط ا ن وقال ل ي الف و ا ل له أ ل ف ق ا ل له الف ق ا ل له الف ق ا ل له ف وقال له الف وقال له الف وقال له الف ا ل له الف وقال له الف و ا ل له الف وقال ف و ق ا ه ف وقال ه الف وقال له ا ل ق ا ل له الف و ا ل له الف ه ا ل ا ل له الف وقال له الف و ل له الف ولكن كل ما تعلم واحد منهم خرج من هذه ا ل ط ر ي ق ة العلم هو اللي يخلوه يتخرجوا ا من هذه الطريقه ة وبعد د ك ربنا كفروا كفر رسول سبحانه بالمودة بما بكتاب لنا يا أيها الذين آمنوا تلغون من إنسان وسنة داعنا إننا نواد لأن للمؤمنين وتعالى يا أيها لا تتخذوا أولياء جاءكم الحق الله الله الدعوة ما ما المودة ما إلا يستحق يستحق إليهم هذه ده يقول عدوي وعدوكم وقد وإلى مودة تجزئ فأي وربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا يقول في هذه ا ل آ ي ا ت يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون و أ ز ل ة على المؤمنين أ ع ز ه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت ل ا ئ الدين د ا ما فيه خوف من زور من ش خ الدين ذا فيه ن ص ي ح ة ويجب على الناس أ ن ينصحوا الناس ف أ ي إ ن س ا ن رجع من الكتاب و ا ل س ن ة ارتد عن دينه أ ي إ ن س ا ن رجع من كتاب الله و هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ي ك و ن ارتد ا ي ارتد عن دين ا ل إ س ل ا م ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر أ ي إ ن س ا ن يرجع من كتاب الله و سنه رسول الله معناه ارتد من ا ل إ س ل ا م مهما كتب كل هذه الديانه بتاع الباطل و ربنا سبحانه وتعالى يقول اتخذوا دينهم لهوا و لعبا دين بتاع له لعب وحدين بالطبول وحدين بالنوبات وحدين ا ل ر ج ي س وحدين ده كل دين بتاع له لعب و غرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا ف م ا ا ل غ ي ما يمشي وين بالدين ده د ي ن بتاع له لعب فالتصوف دين بتاع له لعب قام على ايه على م ع ص ي ة الله و م ع ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل إ ن س ا ن لا بد أ ن يعرف إ ن ه هذا الدين يجب أ ن ت ع م الحزاب وربنا ب ع د ذلك يقول كتب الله لاغلبن أ ن ا و ر س ل ه إ ن الله غوي عزيز وربنا ب يقول لا تجد غوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ء ه م أ و أ ب ن ا ء ه م أ و إ خ و ا ن ه م أ و عشيرتهم و ل ي ك كتب في غلوبهم ا ل إ ي م ا ن و ي د ه م بروح منه و ي د خ ل ه م جنات تجري من تحتها ا ل ن ا ر خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه وليك حزب الله ألا إن حزب الله حزب حزب إن المفلحون هم كتب الله لاغلبن انا ورسل ر ض ل الناس ان أل من يظن الكتاب والسنه حيغلب وحينتشر ل أ ن ه دي شسجل الله سبحانه وتعالى وبعد كده ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسول أ ي إ ن س ا ن ي ج ي م ضد الكتاب و ا ل س ن ة ما يستحق م و د ة ما, ما تواد ولو كانوا اباهم حتى لو بدا ابوك اذا وقف ضد الكتاب والسنه ما تعمل مع وده ما يستحق, ما يستحق. ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم ربنا يقولوا كتب في قلوبهم الايمان و َ ي َ د َ ه ُ م بروح ٍُِ منه ُِْ يدخلهم ُْ جنات ٍََّ تجري َِْ من ِْ تحتها ََْ الانهار ْ أ فَيَا فِيكُمْ أَخُوَانِ بَارَكَ اللَّهُ جبلها ي دليل من ه ذ ه رسول الله أ م ا كونه رؤيه م ن ا م ي ة ك ل ه ذ ه رؤيه ش ي ط ا ن ي ة اللي ب ت ق و ل لك أ ل ف ط ر ي ق ة ت ا ن ي ة و أ خ ر ج من الكتاب و ا ل س ن ة معناها هذه طريقه تاعت الشيطان د ا وحي شيطاني فكل إ ن س ا ن أ ر ا د بنفس المجال لابد إيه أ ن يعرف الحق من ا ل ب ا ط ن و أ ق و ل م ر ة أ خ ر ى هذا الشباب أ ص ب ح من اليوم شباب ج م ا ع ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة إ ن شاء الله حنتناهم في التعليم في كل ما يحتاجوا له ل أ ن هذه مسؤوليتنا نحن واسال الله ان يهديني واياكم صراطه المستقيم وان يريني واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه تعالى سميع مجيب اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا جاهلا إ ل ا علمته ولا م ب ت ل ا إ ل ا عافيته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي لك رضا ولنت يا صلاح إ ل ا ع ن ت ن ا عليها برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاغه لنا به واعف و عنا واغفر لنا وارحمنا أ ن ت مولانا ف ا ن ص ر ن ا على القوم الكافرين ي النبي الكريم في هذه الدنيا رواية في يا ن ونسألك أن ترزغنا سنة وأن تحشرنا تحت رواية الدار وأن تصغنا من حوبه وأن تدخلنا حوبه أرحم اللهم الدار الآخرة ل برحمتك اتباع هذا شفاعته ا هذه م رب ر تحت ح وصل اللهم على أ ف ض ل خلقك ورسلك محمد النبي ا ل أ م ي وعلى أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ا ل م م ن ي ن وال بيته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه المرسلين على لله العالمين الله هذا العظيم رب إنه هو الغفور الرحيم أغني الغفور الصلاة